وَمَا دَعَ عَلَى ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ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 كان ذلك في الكتاب مسطورا واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ ذاقت الأبصار وبلغت وتظنون بالله ظنونا hunalikbetul yel müminon ve zelzeluzelzalen şidda وَإِذْ ız الْمُنَافِقُونَ münafquon فِي ızzin fi kulubihim mardın ma vaden Allah ve resuluhu illa gurur Ahle yifr bala mukammal kum ferdigoo, ve iste'vin fereiqum minhumun Nabiye, yqlulun in Nabiye tena'urteoo, ve mahiye bi'gurah,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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأكل الأحزاب يدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 Lijizi Allahu sadıqin bı ve yüğtbe almanafıqin inşa aüyetu b عليهم. İnna Allah kana gafur alrhipma. Vrda Allahu lllvin kafro b gıyiz him. Lm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 فَتَعَالَينَ أُمَّتِيْ عُنّنَ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ya nesaa, an Nabi mey, yetti min kun Nabi faapeshem, mübeyneti, yuza afla hel Ghabu zügfeyn, ve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 47- والصادقين والصادقات 48- والصابرين والصابرات 49- والخاشعين والخاشعات 50- والمتصدقين والمتصدقات 51- والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها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 ما كان محمد أبا أحد من الرجالكم ولكن الرسول الله و النبيين وكان الله بكل شيء علیم يا أيها الذين آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وملائكته ليخرجكم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ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 وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطِل الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ya aya! الذين kime iman edenler, المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل onları تمسوهن onları boşalttınız, onları boşalttınız, onları boşalttınız, onları boşalttınız,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 وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أيئذن لكم إلى طعام إلا أيئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا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 ve ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, İnna Allah kan ala kelli şeyin şehida. İnna Allah ve malaiketehu yusallun ala Nabi. Ya ayiha lüvin amin. Ussallu ve teslima.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 Lillem yen tehil menafikon ve alzine fi kulubim marzou فِي merjifon fi medine lan gryanak bim lan gryanak bim. Thumma la yajaivoron kfiha illa أخذوا قتلوت قتيلا سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَدِلَّ سُنَّة اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً İnne arızna âmanet, ala sînawat ve alârḍ ve al-jibâl, fâ abîn ayyi yâmilnha, fâ abîn ayyi yâmilnha, wa